فضيلة الشيخ عطية صقر هل يصح كشف عورة المرأة المسلمة أمام مرأة غير مسلمة إذا كان الإسلام قد أباح التعامل مع غير المسلمين بمثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فإن لهذا التعامل حدودا لا يجوز الخروج عليها ومن ذلك تحديد العورة التي لا يجوز كشفها من المرأة المسلمة أمام امرأة غير مسلمة مهما كانت العلاقة بينهما فهي معها كالرجل الأجنبي يقول القرطبي في تفسيره لا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها امام ممرأة مشركة إلا أن تكون امه لها فذلك قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن وكان ابن جريج وعباده ابن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة او ترى عورتها ويتاولون او نسائهن يعني المسلمات وقال عباده ابن نسي كتب عمر رضي الله عنه الى ابي عبيده ابن الجراح انه بلغني ان نساء اهل اللمه يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فمنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذميه عرية المسلمة وهو ما يعرى منها وينكشف قال فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال أي ممرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لألا تصفها لزوجها وفي هذه المسألة خلاف فإن كانت الكافرة آمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها وأما غيرها فلا لانقطاع الولاية بين أهل الكتاب وأهل الكفر لما ذكرنا والله أعلم